يا راحلينا الى ادم ما جف في الافق كانهم انجم في ظلمه الغسق خذوا بكفي الى ادم ما جويحكم فأخذوا حرقي قلبي بدماج قد قرت رواحله من بعد أن أعملت للنص والعنقي ابن الملوح قد صادته غانية بمقلتيها وبالخدين والعنقي أما أنا فرمتني قبل رؤيتها ليل الحديث بأجفان من الألقي سهم أصاب فؤادي من كنانتها نفسي فداه وإن أوفى على رمقي إني إذا ذكر الدم ما يزعجني شوقي إليها ومن ظل البرق في الأفق رأيت فيها قطوف العلم دانية تهتز عجبا على وجه الثرى اللفطي شربت ماء الهدى عذبا فكيف ترى من بعد ذاك أعيب الماء بالرنقي وبارك الله في يوم جلست به تحت الظلال ظلال الأيك والنبقي إن قيل لي أنت عندما جم قبض من الحياء ينش الوجه بالعرقي فكيف أطعن فيها أو أسيء لها والجو ممتلئ حولي من العبقي حب لي دم ما جمال ينفك يحملني على جناح النوى والضرب في الطرق ومن أراه يعاديها أباشره عداوتي وأراه الشوكا في الحدق ألا اجلك يا دما جم هواك في الحسن يحكي عمرة الشفق وأنت دماج بالعلياء مورقة إلى ظلالك تنسى جون نفس من قلقي من مثل دمع جيروي القلب من ظمأ وبالما ياس يشفي الراس من نزق من جاء ها يبتغي علما ومعرفه يلقى السما ربنا يجذب على طبق إن أعطي المرء صبرا في ملازمة والعلم يؤتى بصبر المرء والأرقي ومن يريد بها الأطماع يفضحه ربي وتفضحه الأقلاب بالورقي لأنها لدروس العلم قد بنيت لا للصحون ولا للحم والمرق ولا مكان لحزب ومبتدع فيها ولا لدعاة الرفض والخرقي في غير دماج يلقى الوغد بغيته إذا أرى بد بها تخطيطا في الغسق اما بدمع جف الزرقاء مبصرة عيونها من بعيد قاطع الطرق وشيخها البر لم تغفل مراصده عن رصد من يصنعون المكر في النفقي شيخ خبرناه إن أفتى بنازلة فتواه فيها شفاء العي اِذَا السَّمَاءُ يَزِينُ البَدْرُ ظُلْمَتَهَا فَإِنَّ يَحْيَى يَزِينُ الجَوَّ لِلحِلْقِ بَلَمْ تُهُ إِنْ أَنَا شَبَّهْتُهُ قَمَرًا هَذَا يَغُرُّ وَقَدْرُ الشَّيْخِ فِي الْقَلَقِ وَالْبَدْرُ تَبَهَتَهُ شَمْسٌ صوب الغمام إذا ما هل بالودقي يا أيها الناس أعط القوس بارئها حتى يبين صريح الدر من مذقي الله يرحم مَنْ من ولاك من صبه فقد حباك وما حباك كأنه كان يدري أن بعضهم عليك يوما ستغرى النفس بالحنقي أوصل قبيلة أن تأبى نزولكم عن المقام ولا يسقو لمختلقي فأنفذت عهده إن الوفاء لها طبع وبعض وفاء الناس من زوقي فكنت نعم الفتى الموصى له سلفا وكان نعم الأب الموصي بلا ملقي واجهت يا شيخ إعصارا وزوبعة تكاد بالفلك أن تشفي على الغرقي فما وهنت لما وافاك من نصب وكنت والله ذا علم وذا خلقي مِنْ داخل الدار قد قامت قيامتهم عليك والدار في ليل وفي فلقي فارتد سهم ابن مرعي في كنانته وسلم الله وجه الدار من رهقي إن لم تكن هذه حزبية ظهرت فليس يخلق إنسان من العلقي يأتي الغريب إليها وهو محترق شوقا فيرحل عنها غير محترقي مما يلاقيه من صد ووشوشة فَيَنْسَى نِيرَاحِلًا عَنْهَا بِإِلَا قَلَقِي قَدْ كَانَ شَمَرًا سَاقٍ لِيَغْلِبَهُ شَيْطَانُهُ فَأَنْثَنَا بِالْهَمِّ وَالْقَلَقِ حتى إذا كان في بعض الطريق لها أتاه شيطان إنس حاذق لبقي في رأسه عمة بيضا ولحيته لصدره حسن الهندام والملكي كأنه ابن عثيمين بمنطقه أو ناصر الدين في فتح لمنغلق وفي الحقيقة لن القرآن يحمله ولا الحديث سوى التصعير للعنق حاشاك يا شيخ يا شيخ من مين ومن سفه إلا إذا عبصى في الدر باليققي أنت الثريا سموا عن مقالتهم وقولهم تحت أقدام لكل تقي ودار دماج مهما قال حاسدها فأصلها ثابت والفرع في الأفقي ما ضر تحذيرهم دماج غير أذى وغير عزم وتصميم على السبق كالبحر ليس يضر البحر راكبه لكن يخاف على الركاب مِنْ غرقيه تجري به السفن الكبرى لخفتها عليه مثل صغار الذر بالطرق إن لم تكن دار تخريج وتربية دماج لا دار علم بعد أو خلقي وما عبيد وما زيد يحذر من دماج مهما يكن في العلم يحترقي والله لو بلغت قطر عمامته والصدر لحيته أوقيس في النطقي ما كان إلا ضئيل القدر محتقرا حتى يفيء إلى رشد من النزقي ما القول يؤخذ مهما كان صاحبه إلا إذا كان عن علم ومنطلقي ونحن ما نحن أغنام يباع بنا ويشترى نقبل الفتوى بلا نسقي الحمد لله ندري ما يراد بنا ولا نبي كنوز العلم بالورقي إذا تجرد للحق الصريح فتم أراه ربي طريق الحق في الغسقين